جهاد يتسابق إليه سادات الأقوام لأن فيه فضلا لا يضاها وخيرا لا يتناهى. أيقنوا أن الجنة تحت ظلال السيوف وأن الري الأعظم من شرب كؤوس الحتوف فشمروا عن ساق الاجتهاد ونفروا إلى ذوي الكفر والعناد واستعذبوا من المنية مر المذاق وباعوا الحياة الفانية بالعيش الباق عدنان عدنان ليث الحرايب ذي الرأي له رأي صايب تنعيه كل النجايب وكل صيره رشيدة عدنان للفخر عنوان عدنان للقول ميزان عدنان والجفن سهدان أمس دموعه شريدة عدنان والجفن سهدان أمس دموعه شريدة الشيخ عدنان القاضي رحمه الله يا لا سلامي يا خير قوم كرام الفقد موجع ودام لي ربعي وسيد يا لا سلامي يا خير قوم كرام الفقد موجع ودام نزل ربع وسيد عدنا عن للحرايب ذراعي له رأي صايب تنعيه كل جايب وكل سيراه رشيد عدنا عن للفاخر عنوان عدنا عن للجولميزان عدنا عن والجاف لسان أمسى الدموع الشريدان عدناني للفخر عنوان عدناني للقول ميزان عدناني والجافني سادان أمسى الدموع الشريدان في الاهي قد ساري عدنان وشيخان الفاذ رضوان محزون حالب نشنا يحكي همتنا القصيدة في الله قد سار عدنا وشيخنا الفذ رضوان محزون حالب نشنا يحكي همتنا القصيدة يوم الصلب رصدنا وقواننا يا من خان ديننا عتبا بعدها الفعلنا والصات بصدري وقيدا ووقع بيت اله وصوت صوت صاخر أكات عيون النواحي والصات بصدري وقيدا جيت الأسد كات تمد على ترابه موسد والجو عك أشعى الجروح مزيد جيت الأسد قد تمد على ترابه موسد والجوع عكيم لب أشعى الجروح مزيد والله يا كل مرتد واللي سمح أو ترصد وما أرضي بالذي جد أهن الغدر والمكيدة الدم بايت بعدم والثاري وجب محتم دعناقكم بات يمم الموجعات الشديدة الدم بايت بعدم والثاري واجب محتم دعناقكم بات يمم الموجعات الشديده لساره بسرج خيالي على سفرات طولي كف دموع والعويل وشقول ساعه لثاري خيولي على سفرات طولي كفو وصولي ساعة أكيد يعلجي روماني صبرك في أرض صار قبرك بجرعك كاس قدرك من العند للحديدة والحرب بينك وبيني وانطولتني سنيني لابد نصي يجيني ونشال لحد فاكنا نشيدا والحرب بينك وبيني وانطولت سنيني لا بعدنا صير يجيني ونشال لحد فاكنا نشيدا ربيع الشهداء